bashuf wa atruf ma faragit noya bafkar rayeh jan bashuf دميع من نذكرك يهمل غرام الروح كل دمع عصور المرقدك يمنك تطوف جروح لما تطوف جروح دمعي من نذكرك تهمل غرام الروح كل دمع عصور المرقدك يا انك تطوف جروح يا انك تطوف جروح راح العشاق كنت لها جاي راح العشاق كنت لها جاي يا جرح وين تضماي افكاري رايح جاي يا جرح وين تضماي <تصفيق> bigelay beshoufa wa tofa alhasan bigelay اسهر على ذكرك وحس بعيونك بكيتاه اخفى ويصحين العاشق صاوب اللي يحبينا صاوب اللي يحبينا اسهر على ذكرك وحس بعيونك بكيتاه افول يا صحين العشيق صاوب اللي يحبينا صاوب اللي يحبينا صرت انت بالي صرت انت بالي صرت انت بالي انا اندمج هواي افكاري رايح جاي من عندنا مج هواي المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل لحباب من مؤسسه ابو عماد الاسلاميه hey baa hal habib tamana winta el may fakkari rayeh jay tamana winta el may ياي تذكرها يا حياتي بابا نجي توي ياي وقعدنا يا حياتي مع ضوطف والحسن ضوطف والحسن الحزن كان قلوبنا بضل قلوب يلعايش انساك أحيب غيرك اشوفن أن غيرك انت وياي غيرك انت وياي انت نبضني قلب يا العايش برجواي انسىك احب غيرك اشوفا غيرك انتو ياي غيرك انتو ياي انت حبيبي يا يا انت حبيبي انت حبيبي habibi يحوى الهندسه الصوتيه عماد المله وخالد الحتشامي مونتاج وتصوير عمار الملة كلمات الشاعر الحسينيه المبدعه رعد الدراجي اداء الرادود الحسيني المبدع سيد حسام الموسوي